محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا في ما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شطه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فَسَتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الذُّبَابَ عَلَيْهِ يَضْبُُّ بِهِمُ الْكُفَّافُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 انَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ